قالوا نحن أعلم بما فيها لن ننجيهنه وأهله إن لم رآته كانت من الغابرين ولم ما اترسلنا لقصي أبهم وضاق بهم زرعوا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. رسلون على أهل هذه القرية رجzem من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقَالَ يَا قَوْمُ عَبُدُ اللَّهِ وَأَرْضُ الْيَوْمِ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبقرين